لا لا لا لا لا ل you o、uh、h -huh. ولا موسوعه النابلسي ج ا ح ح ق <تصفيق> و أ ن ت ف س ر ا ا ل ذ ي ي ن ح ش ر و ن ع ل ا س ل ا م ي ه 「あしたは私の手紙だ」<音楽><音楽> و ن س ق ي ه م م ن 「私の手を借りてい」 لفضيله <تصفيق> ا ل د ت و ر محمد راتب ا ل ن ا ب Thank you. Obrigada. أ اسماء آتيك الله ي ر الحسنى Yeah. Thank <tries> you. you ご覧にならない 「私の手を借りて」<音楽> اللهم و احفظها من كل ما يكاد لها واحفظ رجالها ورجال ا ن ه ا اللهم وفق ولاه أ م ر ن ا بتوفيقك وايدهم بتاييدك وهيئ لهم ا ل ب ط ا ل ة ا ل ص ا ل ح ة ا ل ن ا ص ح ة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه اللهم اكشف لهم وجوه الحقائق أخذ ب شركه الهدى ل شركه شبابنا و ف ت ي ا ا ن ل ل ه غير ربحيه ذات وإياهم م ه م و ن ا إلى ل ا م ت ع ي ن و ا ل م ت ع ي واحفظهم في بلاد ا ل غ ر ب ة من بين أ ي د ي ه م ومن خلفهم وعن أ م ا ل ه م وعن ش م ا ل ه م ومن فوقهم م ق ي اللهم ت و ا د ي ت ه د ي ا تقبل ا ت منا انك انت السميع العليم و غ ف ر لنا إ ن ك أ ن ت الغفور الرحيم ت ب علينا إ ن ك انت التواب الرحيم